بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنام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 قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 I'm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 أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوباء لهم وحسن ما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 قول هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا إلَّا وَيَشَاءُ اللَّهُ لَهُ ناس جميع ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ